وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَارْتَضَوْا الْآخِرَةَ فَأُولَئِكَ, فأولئك في العذاب محضرون فاولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله ما في حين تمسون وحين تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينًا يُظْهِرُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينًا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 وَكَذٰلِكَ أُخْرِجُون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا, ثم إذا أن تُمْ بَشَرًا تَنْتَشِرُونَ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا ومن آياته نْ خَلَ قَلَكُ مِن أَنْ فُوسكُمْ أَجْوادَ تَسقُلوا لِلتَسقُنُ إلَيهَا وَدَعَ بَنَكُمَّ وََّتَ وَرَحْنَّ لِتَسقُل إلَيهَا وَدَعَلَ بَينَكُمَّْا وَدَتَ إِ فِي ذَلِكَ ل آياتِقَومَةَ فَكَّرُون إِ فِي ذَكَ لآياتِ قَمتَثَككَرون وَمِنْ آيَاتِهِ خَِقُ السَّمواتِ وَالأَضِّ واقتلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته طلب السماوات والأرض واقتلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات لِ وََّه وَذَتِ غَاءُكُم مِ صَضلِ وَمنِن آاتَِ نَابكُم بِلََل وَه وَذَتِ فِي ذَلِكَ لَ آيَاتِ لِقَوْمِي يسْعون إَِّ فِي ذلِكَ لَآيَاتِيقَ يسَْعُون وَمِنْ آياتِهِ يُدكُمُ لِ دَْقَ خَوْفَ وَقَمَعَ ومن آياته يريكم الدرق طوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وينزل من السماء ماء دي افضل احد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون